بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق علق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 كلا ان الانسان لا يطغى كلا ان لا يطغى الا هو استغنى, استغنى الا هم ربك وجهه مَنَ الَّذِي يَنْهَى أَمْ أَنْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا, كلا لئن لم ينتهي لنسك عن بنى وصيه لا الا من ياتيه لن اسعن بنى وصيه وصيه كاذبه خاطئه وصيه كاذبه خاطئه فليدعو نادية فليدعو سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ سَنَدْعُ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتِرْ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتِرْ